بسم الله الرحمن الرحيم را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ينهيهم الأمن فسوف يعلمون ومن أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب مبين معلوم. ما تستق من أمة نجنها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك نمجنون لما تأثيرا بالملائكة إن من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا الضالين إن نحن نزلنا الذكر وإن له نحافرون إن نحن نزلنا ولقد نرسلها من قبلك في شيع الأولين وما يفهمن الرسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسله في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت أبخارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا بسماء براجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع, السمع فأسفعه شعب مبين والأرض نجدناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من لشيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستونه برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نزله إلا بقدر معلوم من السماء ماء من ما فأسقيناكم هو ما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحي ونميت ونحن الواردون ولقد علمنا المستقلمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا من صرصان من حمى مسنون والجن خلقناه من قبل من بار السموم وإذ قالوا بك لملائكة إني خالقهم مشرا من صرصان من حمى مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليم إلا إبراهيم ما يكون مع الساجدين فَلَا يَأْبِرَ إِبْرَاهِيمَ أَنَّكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَنْ أَكُرِّ أَسْتُدَلِ بَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَفْطَانٍ مِنْ حَمَّهِ مَسْنُونٍ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَةَ إِلَى يَوْمِ الْدِينِ قَالَ رَبِّ بَارِدْنِ قال فإنك من المنظرين قال من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغوتنا أزين لهم في الأرض ولئنهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من يتبعك من الراوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها مقسوم. إن عبادي ليس لك عليهم فوضان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لم أوردهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب المتقين في جنات وعيون قد بسلام امنين ونزعنا ما في خدورهم من ظل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين إن المتقين في إخوانا على خرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي نبئ عبادي أني نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب والأليم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبعه عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنود قالوا لا توجل إنا نبشرك بغناب عليم قال بشرتموني على أمثني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط رَحْمَةِ ربه إِلَّا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا لمنجوهم أجمعين إلا لم مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل الوطن المرسلون إنكم فهم منكرون. قالوا في الجنة كما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإن لصادقون صادقون فأشرب منك من الليل والتبعد بارهم والتبع ولا ثم أحدا ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك لما ندابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هم لفي سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليهم وسابلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجير إن في ذلك لآيات للمتوسلمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كانا طاوين كذبا ظالمين فنتقمنا منهم انهما ولقد كذب أصحاب الشجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوت النابلين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الثلاثية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الغلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدل عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إن النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسلنهم أجمعين فوربك لنسلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافضع بما تمر وأعلم عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله لا فَزَامُوا بَيْنَنَا مُن وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَضَّدْنَا بِمَا كُنْتَ سَيَخْدِيَكَ